تَكَلَّمَ إِن كِتَابَ الْأَبْرَارِ فِي عِلٍّ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الَّذِينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ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 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون فاليوم الذين آمنوا من الكفار